فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجور غير ممنون.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 وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام في أربعة أيام سوا الستائين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها ول الأرض فقال لها ول الأرض اتي الطوعن أوكرها قالت أتينا طائعين فقداهن سبع سموات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظاه ذلك تقدير العزيز العليم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 قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإن بما أرسلت به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا وقالوا من أشد منا قوة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 في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحذوا العما على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا Najin yang aman, dan mereka berdiam. Dan pada hari mereka dihukum, Allah menghukum mereka. Dan pada hari mereka dihukum, Allah menghukum mereka. Dan pada hari mereka dihukum, وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا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 مما تعملون وذالك ظنكم الذي ظنتم بربكم أرداقكم أرداقكم فأصبحتم من الخاسرين فإي يصبروا ف النار مثول لهم وإي يستعتبو فما هم من المعتبين وقِيَ أَبْنَاهُمْ قُرَنًا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 إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشر بالجنة التي كنتم تعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم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 ولا تستوي الحسنة ولا السيئة إدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِنَّ يَمْسَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ وسجدوا لله الذي خلقهن من إلكم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عز ربك يسبحون له يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا وقالنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير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 قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم حما أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه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 وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ لا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي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 Allahumma rabbihi, Allāh. Innahu b-kulli